أن الرعية أذكياء ومخطئ من يظن أنه كلما ارتفع مستواه أنه صار أذكى من الناس الناس ليسوا أغبياء ويعرفون كل شيء وإنت لو جلست في مجلس العوامة الآن بيتكلموا بالكلام الذي يتكلم به أفضل أساسة مثلا في السياسة من يصبح من النخبة أو النخبة أو الكلام ده لا لا. كثير من الناس إذا ارتقوا مستواه بيتصور أنه أذكى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 لأن عمر بن خطاب سيقول إذا كان نبي جائع مواسأ ومواسأ نوع مواسأ والذي يوسئه والنبي ريسة. عليه الصلاة والسلام نعم فقال قاب يلا نذهب إليه إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان كان أبو الهيثم رجل من الأنصار كثير الشاء والمال والكلام ده وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه امرأته فقالت خرج يستعذب لنا الماء يعني بيجيب مية من بير مية عذبة من بير قال فجاء أبو الهيسم وعلى كتفه قربة يزعبها تعرف الماء القربة الـ الـ الـ الـ الجلد لما تكون مليانة مية وانت شهيلها عملت لؤ يزعبها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قال ليس هناك أحد أكرم أضيافا مني وضع الإيه وجعل يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وضع الكربة وانطلق إلى أخذ الشفر النبي صلى الله عليه وسلم عشان شبكه ورايح عشان يذبح عشان يطعم رسول الله يطعم, الله يطعم, يطعم فقال لا تذبح ذات در آه. يعني إياك والحلوب نعم يعني لا تذبح لا تذبح ذات شفقيت أين عليه عليه فلما ذبح الشاه أكلوا وشربوا وطاعموا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هيثم يفعل كل شيء بيديه ليس عنده خادم فقال له يا أبا هيثم أليس لك خادم؟ قال كلا يا رسول الله قال فأتني غدا كان في أعبد جاية من البحرين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 ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمره نعم هو قال له خذ أحدهما قال يا رسول الله اختر لي أين على الأدب أي ما نقول لك هو ما هو لا دي دخل برضو لا تقدموا بين يدى الله نعم. ورسوله يعني نعم. حتى ولا من باب الإيماء يعني نعم قال اختر لي فقال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن.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 إني رأيته صلي صلاة حسنة يعني ده اللي جرى بذهنه إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي قال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به خيرا الله أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أعطاه الخادم عشان يعين عشان, عشان يعين ويخدمه نعم أخذ الخادم ودخل به فامرأته امرأة أبي الهيثم تقول لي يا أبا الهيثم ماذا أعطاك النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطاني خادما وقال استوص به خيرا فقالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق قال لا هو أنا أجيب لي والرسول أصلاً الدهون لي عشان أقول له انت, أنت حر من أنا نفسي ما اكتغلت الرسول أنه أنت حر وخلص مثلاً <تصفيق> <تصفيق> أخذناك زي لكن خلق المرأة يعني كان للصحابة لما عايزين يوصلوا لحاجة بيوصلوا سأف كل حاجة يعني إذا أمروا بأمر وصلوا إلى قبة الأمر سواء كان وجوباً سواء كان استحباباً سواء كان إباحة نعم. على الأوجة الثلاثة المعرض والأمر أكمل أكمل شيء كانوا يذهبون إليه نعم تقول له ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه فما أن بقى أبو ما لنا جايب ليه ويُعينني قال لها هو عتيق وهو واقف العبد قال هو عتيق فرجع أبو الهيثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص له ما جرى بينه وبين, بينه وبين امرأته أخذ بارك إزاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم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 أنا نعم أعطيتك الخادم ليقوم على أمرك وليساعدك وإلى آخره لكن المرأة لاحظت شيئا آخر وهي أنها حضته على الخير وأزته أزل أن يفعل هذا الله أكبر وهي أيضا لا شك أنها تحتاج إلى خادم لأن المرأة في الغالب هي اللي كانت بتخدم في الأكثر وقبل هاي سميروح يجيب الماء الصحيح ويستعدوا الماء والمرأة تقوم بشؤون البيت حتى دا كان ممكن يقوم بشيء لكن هي نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصله خيرا الله أكبر فقالت ما أنت ببالغ مع أنه ممكن استوصي به خيرا ممكن ما يتقلش في العمل ممكن يريحه ممكن برضه يبذل, يبذل له الأجر يبذل له الأجر مثلا أو كده أو مثلا يعظمه نعم. وبعد ما ياخد خيره يعتقه نعم. يكون أخذ حاجة أو بتاع كله فعل معروف مع هذا الخادم يدخل تحت قوله استوصله خيراً. خيرا إنما وخد السقف إنما وخد السقف ليه نعم. لأني إحنا عندنا أنا لو حبيت أوصفه أصولياً أقول إن النكره في سياق الإثبات تفيد الإطلاق زي ما بنقول النكره في سياق النفي تفيد العموم. العموم تمام فالنكره في سياق ال الإثبات تفيد الإطلاق هنا استوصي ده إثبات مفيش حرف نفي استوص به خيراً هنا كره جت في سياق الإيه في سياق تفيد الإطلاق نعم. يعني الشيء المطلق افعله إيه اللي ممكن تفهمه من الشيء المطلق لا يعتقد إنه ما فيش أعلى ما فيش أعلى من أن يعتقد ولذلك وصلت إلى سقف الإيه إلى سقف الوصا بهذا العبد وأقالت لسه ببالغ الوصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقها نعم صراحة طبعا يمكن بيارد برضه على ذهن شيء قد يبدو متعارضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحب يصومه الصيام الوصار يقول لا تفعلوا طبعا أوه. أنت بتفعل يا رسول الله عشان ياخده الأكمل برضه فكان يقول إنما أبيته عند ربي يطعمني ويسقيني وفي نفس الوقت حالك بتقول إنه بعض الصحابة كان يرى في صوت رسول الله كما رأى أبو طالح الأنصاري وحكى لأمه سليم زوجته أثر الجوع في صوت الرسول الله, صلى الله عليه وسلم ف التركيبة دي تجي ازاي؟ قد يبدو هناك تعارض مم. أبيت عند ربي يطعيمني ويسقيني وفي نفس الوقت كان يجوع ويخرج يقوله ما أخرجني إلا ما الجوع. أخرجك يا عمر أو ما أخرجني آه. إلا الجوع أو, أو, أو, أو كان يربط الحجر على بطن من الجوع نعم في الأحزاب ايه طبعا طبعا هو طبعا الذي عليه أهل التحقيق من العلماء أن قول عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي يطعيمني ويسقيني اللي هو شعور الانتشاء بالمحبة والقرب طبعا مش أكل وشرب مش أكل وشرب لإن هو لما يكون صايم ويأكل ويشرب بس مو الصايم ما فيش حد يدري عليه الصايم إزاي لو لو كان إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أكلا وشربا بالفم لا يكون صائما لا شرعا يعني خلاص فالعلماء حملوه على المحبة والقرب على محبة الخرب وده مشاهد ومعروف. لما تكون أنت عايش بقلبك لا تشعر بكثير ممن يعيش ببدنه حتى أن ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة يقول أن الفرح يستوجب زيادة قوة الأعضاء والحزن يستوجب ضد ذلك لما تكون أنت فرحان وقالك بشارة عظيمة بتحس أنك اسم خفيف حتى لو كنت مريضا حقيقة نعم. تحس الجسمك خفيف وتحس أنك بتنزل على السلم تجري نعم. بخلاف ما لو كان الإنسان عنده إحباط وعنده يأس والكلام ده يبقى عمالي جرجر في ركبه عمالي يقوم ويشعر كأنه هزيم يحمل النفسير. هزيم بالزبط كده فالثقة اللي بيجري الإنسان في بدنه بسبب الحزن ما سببه؟ مع أنه سليم ومن ناحية العضوي يعني سليم نعم. والخفة التي يجدها المر بالمحبة والكلام ده فالعلماء قالوا أن, أن قوله عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني دي هذه لذة القرب ولذة المحبة التي تنسيه إحساسه بالجوع والعطش بالجوع والعطش فما فيش تعارض ما بين الاثنين إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أو الصالح كان يعاني من أثر الجوع ويربط الحجر على بطنه لأن شد الحجر على البطن بيجعل الظهر ينتصب بخلاف ما إذا كان المرء جائعا ما يقدرش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 إنما توقفت عند هذا الربط الغريب اللي من نظري أنا يعني اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم أو المعجب أو المعجب يعني يعني أنا مش متوقع أن يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تصرف المرأة وبين مسألة الراعي والرعية أو الوالي والرعية فيمكن هنحتاج نتحرك في هذا الموضوع شوية إنه في غاية الأهمية فحستأذن حضرتك نكمل هذا في لقاء قادم بمشيئة الله